ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الاليم اتبعه ربنا جل جلاله بهذه الايه فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها إلا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين فهذه الايه داله على أن قوم يونس آمنوا بعد كفرهم وانتفعوا بذلك الإيمان وذلك يدل على أن الكفار فريقان منهم من حكم عليه بخاتمة الكفر ومنهم من حكم عليه بخاتمة الإيمان وكل ما قضى الله به فهو واقع وهذه الآية مع الآيتين بعدها تفريع على الآيات السابقه وتكميل لها في بيان سنة الله في الأمم مع رسلهم وفي خلق البشر مستعدين للامور المتضاده من الإيمان والكفر مع تعلق مشيئة الله وحكمته بأفعاله وأفعال عباده ووقوعها على بفقهما فقال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس أي فهل كانت قرية من القرى التي أهلكها الله تعالى آمنت قبل معاينة العذاب ولم تؤخر إيمانها إلى حين معاينة العذاب كما أخر فرعون إيمانه فنفعها ذلك الإيمان وقبله سبحانه إلا قوم يونس أي لكن قوم يونس أي ما آمنها أهل قرية من القرى الهالكة في وقت ينفعهم إيمانهم فيه إلا قوم النبي يونس عليه الصلاة والسلام آمنوا كلهم في وقت ينفعهم فيه الإيمان حين رأوا آية تدل على العذاب قبل نزوله بهم ثم قال تعالى لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين اي لما آمنوا رفعنا عنهم عذاب الذل الذي وعدهم به نبيهم في الحياة الدنيا وكان قد قرب نزوله بهم وتركناهم يستمتعون في الدنيا إلى آخر أحمارهم المكتوبة وتأمل أخي الكريم في قوله ومتعناهم إلى حين فإن الإنسان يتمتع في هذه الدنيا بما فيها إلى وقت محدد فإذا انتهى هذا الوقت المحدد تقف دقات قلب الإنسان ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدنيا إما إلى دار أنس وبهجة وإما إلى دار شقاء ووحشة ولذلك أنت في أعمالك تعمل أعمال كثيرة وتقصد أن تنتفع بها حينما تنزع من بين أهلك ومالك. وامتيازاتك وشهاداتك وتوضع في هذه الأرض التي لا ينفع شيء إلا العمل الذي قدمه الإنسان من قبل ثم قال الله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولو شاء ربك ايها الرسول إيمان جميع من في الأرض لآمن لكنه لم يشأ ذلك لحكمة فهو يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله فليس باستطاعتك اكراه الناس على أن يكونوا مؤمنين فتوفيقهم للإيمان بيد الله وحده ولو شاء ربك لآمن من في الأرض وكلهم جميعا أي لو شاء ربك يا محمد لألهم كل من في الأرض الإيمان فآمنوا بالله وبما جئت به لكنه لم يشأ ذلك لمخالفته مقتضى حكمته سبحانه وتعالى وفي سورة الأنعام ربنا قال لنبيه مصبرا إياه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين وسيأتي معنا في سورة هود بمشيئة الله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ثم قال تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أي أفأنت يا محمد تلزم الناس وتضطرهم إلى الإيمان حتى يكونوا مؤمنين بما جئتهم به ليس ذلك فإليك ولا قدر لك عليه بل الله تعالى هو من يهدي ويضل من يشاء من عباده لا بإكراهك لهم والآيات في هذا كثيرة وفي سورة فادر أثمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء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 ومشيئته فلا تجهدن نفسك يا محمد في طلب هداها وبلغها وعيد الله ثم خلها فإن هداها بيد خالقها ولا تكفي دعوتك في حصول الإيمان حتى يأذن الله لمن دعوته أن يؤمن ثم قال تعالى ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، أو يجعل الله غضبه وعذابه على الذين لا يعقلون آياته وحججه ومواعظه وأوانره ونواهيه، ولا يدركون حكمه فيما أمر الله تعالى به. ثم قال الله تعالى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 على الكفر إذن قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أي قل يا محمد للمشركين الذين يسألونك الآيات انظروا ماذا في السماوات من الشمس والقمر والنجوم والسحاب وانظروا في الأرض وما فيها من الجبال والبحار والأنهار والأشجار والثمار والدواب وغير ذلك من المخلوقات الصغيرة والكبيرة فتفكروا فيها واعتبروا فإنها دالة على وحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وعلى كمال قدرته وعظيم صفاته فتغنيكم عن طلب الآيات والمؤمن يقرأ الحمد لله رب العالمين فالعالمون كل ما سوى الله وسمي العالمون بالعالمين لأن كل شيء علامة على خالقه فربنا جل جلاله هو الرب وكلمة الرب تشمل الخلق الملج التدبير وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون أي وما تنفع الآيات السماوية والآيات الأرضية والرسل المنذرة قوما سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون وربنا قال حكمة بالغه فما تغني النذر ومر معنا في الدرس السابق ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الالم ثم قال تعالى فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلو من قبلهم قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين ايسه هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون لك يا محمد من النكمة والعذاب إلا مثل وقاع الله تعالى في الأمم الماضية من قبلهم المكذب لرسلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين اي قل لهم يا محمد فانتظروا عذاب الله إني معكم من المنتظرين ما يحل بكم من العذاب والهلاك الذي وعدكم الله ثم قال الله تعالى ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ثم ننزل بهم العقاب وننجي رسولنا وننجي الذين آمنوا معهم فلا يصيبهم ما أصاب قومهم كما أنجينا أولئك الرسل المؤمنين معهم ننجي رسول الله والمؤمنين معهم إن جاء حقا ثابتا علينا ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا أي ثم ننجي رسولنا والمؤمنين بهم من عذابنا الواقع على قومهم كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين أي كما أنجينا الرسل السابقين والمؤمنين بهم حين نزول العذاب كذلك نفعل بك يا محمد وبالمؤمنين بك فننجيكم جميعا حقا ووعدا جبناه علينا لا نخلفه وهذا كقوله تعالى إن الله يدافع عن الذين وفي قوله تعالى انا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فعلى المؤمن أن ينصر دين الله تعالى فإن الله ناصره لا محالة أما إذا استخدم الإنسان المعاصي فإن النصر يتأخر عليه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 يا أيها الناس إن كنتم في شكل من ديني الذي أدعوكم إليه وهو دين التوحيد فأنا على يقين من فساد دينكم فلا اتبعه فلا أعبد الذين تعبدونهم من دون الله ولكني أعبد الله الذي يميتكم وأمرني أن أكون من المؤمنين المخلصين له الدين ولذلك فإن عقيدة الإسلام يظهرها الإنسان ويعلو بها ولا يداهن ولا يخلط بين الأديان ولا يعترف بعقيدة الباطل وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر لكل مؤمن والخطاب يكون للناس أجمعين قل يا أيها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله أي قل يا محمد يا أيها الناس إن كنتم في شك من صحة دين الإسلام الذي أدعوكم إليه فاني لا أعبد الذين تعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان وغيرها من المخلوقات التي لا تستحق العبادة انما الذي يستحق العباده هو الله الخالق سبحانه وتعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فالخالقيه معراج العبوديه ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم اي ولكن أعبد الله الذي يميتكم ويقبض ارواحكم ثم يبعثكم وإليه مرجعكم ليجازيكم بأعمالكم فهو وحده المستحق للعبادة وتأمل هنا يتوفاكم ومعنى توف الميت استفاء مدته التي وفيت له وهي عدد الوحدات الزمنية الصغرى المقدرة لحياته الدنيا واختير هذا الخطاب ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم اختير هذا لما فيه من معنى القهر الذي لا تملك النفوس معاندته والذال كلهم يعترفون أنهم يموتون وأمرت أن أكون من المؤمنين أي وامرني الله الخالق أن أكون من جملة المؤمنين المصدقين بما أوحي إليها الموعودين بالنجاة من العذاب والموعودين بالنصر على أعدائهم وأعدائهم والآيات في هذا المعنى في حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التهدر منها سورة قل يا أيها الكافرون، وهي سورة يطرقها المؤمن في السنه القبيلة صلاة الفجر وفي السنة البعدية لصلاة المغرب وفي الشفع من صلاه الوتر بحيث أنه يقرأها في أول النهار وفي آخر النهار وفي أول الليل وفي آخر الليل واذا يستحب قراءتها عند النوم ففيها براءة من الشرك وربنا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 وأن أقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين وأمرني كذلك أن أستقيم على الدين الحق واثبت عليه مائلا عن كل الأديان مائلا عن كل الأديان إليه يعني مائلا إلى الحق ونهاني أن أكون من المشركين به اذن وأن أقم وجهك للدين حنيفة أي وامرني الله بقوة بقوله أقم نفسك على دين الإسلام واستقم عليه مخلصا لله وحده مائلا عن كل دين سواه ولا تكونن من المشركين أي ولا تكونن يا محمد من المشركين في عباده الله لا في حالهم ولا في عقائدهم ولا في أعمالهم. وربنا قال: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن أشرتك لا يحبطن عملك ولا تكمن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ثم قال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ولا تدعوا أيها الرسول من دون الله من الأوثان والأصنام وغيرها ما لا يملك نفعا فينفعك ولا ضر فيضرك فإن عبدتها فإنك إذا من الظالمين المعتدين على حق الله وحق أنفسهم ربنا جل جلاله جلالهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك أكده بما هو كالتعليل له بقوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك أي لا تعبد يا محمد من دون الله من الأصنام وغيرها ما لا ينفعك إن عبدته ولا يضرك إن عصيته فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين اي فإن عبدت غير الله فإنك يا محمد من الظالمين لأنفسهم بالشرك الواضعين العبادة في غير موضعها ثم ذكر الأخوة في مركز التفسير في هذا المختصر في التفسير فوائد لهذه الصفحة المباركة فقالوا من فوائد الآيات الإيمان هو السبب في رفعة صاحبه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 فبالإمكان أن يضاف إلى هذا أولا الخسران لازم لمن كذب بآيات الله ثانيا خطورة الذنوب وأن الذين وجب لهم العذاب لإحاطة الذنوبهم بهم لا يؤمنون لفقد الاستعداد للايمان إذن الذنوب خطيرة جدا وعلى الإنسان أن يفكر في ضررها قبل اقتحامها وعند اقتحامها وبعد ذهابها ثالثا قوم يونس, قوم يونس لما آمنوا قبل معاينة العذاب كشف الله العذاب الذي كان سينزل بهم لو لم يؤمنوا رابعا إن الإيمان لا يتم لأحد إلا بإرادة الله وقضائه وفق سنته الماضية فمن أراد الإيمان أخذ بأسباب الهداية المؤدية إليها خامسا إن الله تعالى يدعو الناس إلى الإيمان ويوين لهم ثمراته الطيبة ويحذرهم من التكذيب ويبين لهم آثاره السيئه سادسا القرآن حق ونبوة محمد ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم حق ومن أللة اثبات حقيتهما صدقهما فيما أخبر به من قصص الأنبياء ومغيبات المستقبل سابعا الدنس الروحي لمن أطل عقله عن التدبر وانتهى به ذلك الإهمال إلى التكذيب والكفر عياذا بالله ثامنا الله خلق الإنسان وفيه استعداد للخير والشر والايمان والكفر ومن واجب المرسلين التبشير والانذار وهما يساعدان العقل على حسن الاختيار تاسعا السماوات والأرض حافلتان بالآيات والمفرط الذي لم ينظر النظر المؤدي إلى الوحدانية قد خسر خسرانا مبينا فيبغي على الإنسان أن ينتفع من كل آية حوله وأن يتدبر أن يتدبر قدرة الله سبحانه وتعالى الخالق الموجد الأشياء. عاشرا سنة الله لا تتبدل في إهلاك المكذبين ونصر الأنبياء والمرسلين ومن كان على طريقتهم فربنا جل جلاله سنة في إهلاك المكذبين وله سنة في نصر من كان على ما يحب فتن على ما يحب الله تنال نصره حادي عشر المؤمن يظهر دينه ويظهر المفارق بينه وبين الشرك. ثاني عشر التهذير الشديد لأولئك الذين أغمضوا أعينهم في النظر في دلائل قدرة الله ووحدانيته وهم الذين صموا اذانهم عن الآيات المنزرة. ثالث عشر الطبيب السعيد هو الذي يبين لمرضاه وللناس آيات الله في خلق الإنسان وما أتحف الله به الإنسان من النعم وكذلك أصحاب بقية العلوم ينفعون الإنسانية بهذا وفي هذا خدمة للعقيدة فيستطيع كل صاحب اختصاص أن يخدم الدين من طريق اختصاصه. رقم عشر قراءة التاريخ قراءة صحيحة يدفع إلى الإيمان لان من نظر في التاريخ وتقلبات الأيام وحياة الرسل والعاقبة الحميدة للمؤمنين فإنه بهذا الشيء يندفع إلى الإيمان وازديادة في الإيمان خامس عشر البشارة للرسول صلى الله عليه وسلم بالنصر له ولأتباعه المؤمنين سادس عشر تخصيص صفة المتوفي بالذكر ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم لما في ذلك من التهديد ولكونه يدل على المبدا ثم الموت ثم الإعادة ولأنه شد الأحوال مهابة في القلوب نسأل الله أن يبارك لنا في حياتنا وعند موتنا وفي لقائه سابع عشر الشرك ظلم بل هو أعظم الظلم والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين تثبيت له على ما هو عليه من تمام التوحيد وتحذير لغيره وهنا في هذا الخطاب تنبيه الناس على فضاعة عظم هذا الفعل بحيث لو فعله أشرف المخلوقين لكان من الظالمين ثامن عشر نصر الله للمؤمنين نصر الله للمؤمنين والله تعالى قد أحقه على نفسه بحكم إحسانه وفضله ووعده وليس هم الذين أحقوه عليه كالحق الذي لإنسان على من له عنده يد إنما هو فضل من عند الله تعالى تاسع عشر من سنة الله إذا أنزل عذابه بقوم أخرج من بينهم الرسل والمؤمنين عشرون الإيمان لا يكون بالاكراه إذ هو تصديق وإقرار. ولا بد له من إرادة واختيار حادي وعشرون لا يحدث شيء في ملك الله دون علمه وإرادته ثاني وعشرون كل ما في السماوات والأرض دلائل وبراهين على وجود الله وتدبيره ثالث وعشرون لا حجر في الإسلام على فكر الإنسان بدل الكون بكل ما فيه ميدان بحث ونظر لاجل أن يترقى الإنسان بالتوبة والعبودية لله تعالى. رابع وعشرون كثره, كثرة ركام الركام الباطل ينبغي أن لا يضعف عزيمة الدعات فلا بد من الثبات والاعتزاز بعقيدة التوحيد القائمة على الولاء والبراء. فالولاء والبراء هو المنهج العملي لكلمة التوحيد خامس وعشرون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجعل اتجاهه في كل حياته ملازما الطاعة لاوامر الدين ونواهي في نفسه وسلوكه الشخص وأن يوجه طاقته لنشر دين الله فمعنى أقم وجهك للدين أي اجعل اتجاه حركة حياتك ملازما لأداء واجبات الدين ونشره والدعوة إليه وهكذا المؤمن يجعل جميع حياته لأجل طاعة الله وبث الدعوة إلى الله وأن يقيم الحجة على العباد وفي ذلك سعادة الدنيا والآخرة ونصر الدنيا والآخرة السادس وعشرون الدليل لا يهدي إلا بإعانة الله وإذا لم تحصل تلك الإعانة ذهبت تلك الدلائل ذهبت تلك الدلائل من غير جدوى أسأل الله نفتح لنا ولكم من الخيرات والبركات وأن نرزقنا الله وإياكم الظفر والنجاة في الدنيا والآخرة هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد